أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم ربي جعلها هذا آمين. رب جعل هذا البلد آمنا وجنو بني وبني يأنا نعبد الأصنام. رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَا كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَا تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنْ وَمَن نَصَانِي فَإِنَّكَ وَفُورُ الرَّحِيم رَبَّنَا غير ذي زرع النعيم ببيتك المحرم، النعيم ببيتك المحرم يا ربنا ليقيم الصلاة. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم, وارزقهم من الثمرات لعل لهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم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 وما, وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء صدق الله العظيم